قال رب إ ن ي وهل العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا و إ ن ي خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي ع ا ق ر ا فهب لي من لدنك وليا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 كأن لا ت ك ل م ا ل ن ا ثلاث ليال س س و ي د ف خ ر ج على ق و م ه من ا ل م ح ر ا ب ف أ و ح ى إ ل ي ه م أن س ب ح و ا بكرة و ع ش ن ا يا يحيى ا خذ ل ك ت ا ب ب ق و ي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 قال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال تنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِي و شركه َ وَقَرِّي َ ب ِ ي ع ْ ا فَإِمَّا تَرَئِنَّ ا ل ْ ب َ ش َ ر ِ أ َ ح َ د ً ا ف َ ق ُ و ل ِ ي إ ِ ن ِّ ي ن ََ ذ ر ْ ت ُ ل ل ِ ر َّ ح ي ه َ ا ْ م ً ا ف َ ل َ ن ُ ك َ ل ِّ م َ ا ل ْ ي ََ و ْ إِنْسِيًّا م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 و أ د ع و ا ربي عسى أ ل ا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ن ب ي ا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 ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبينا واذكر في الكتاب إ س م ا ع ي ل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبينا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إ د ر ي س انه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا, عليا. أولئك الذين ن أ ع م الله ع ل ي ه م من ا ل ن ب ي ي ن من ذ ر ي ة آدم و م ن من ح م ل ن ا م ع نوح ومن ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل ومن من ه د ي ن ا و ج ت ب ي ن ا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا, خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إ ن ه كان وعده ماتيا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 أ و ل ا يذكر الانسان أ ن ا خلقناه من قبل ولم يق شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيلا ثم لننزعن من كل ش ي ع ة ايهم أ ش د على الرحمن عتيا ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها صليا و إ ن منكم إ ل ا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا و ن ذ ر ا ل ظ ا ل م ي ن فيها جثيا و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين, قال الذين كفروا للذين امنوا وَأَيُّ ا ل شركه ي ي خَيْرٌ ق ن الهدى ن شركه أَحْسَنُ دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون إ م ا العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون من هو شر م ك ا ن ا و أ ض ع ف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا ه د ا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ا ف َ ر َ ي ْ ت َ الذي َِّ كفر َََ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا وقال َََ له َ اتين ََّ مالا َ وولدا َََ ط ل َ ع َ الغيب ََْْ أ َ م ِ اتخذ َََّ عند َِ الرحمن ََِّْ عهدا ًَْ كلا ََّ سنكتب ََُُْ ما َ يقول َُُ ونمد ََُُّ له َُ من َِ العذاب ََِْ مدا َّ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 لا ي م ل ك و ن ا ل ش ف ا إلا من اتخذ ع ع ة من ن د ا ل ر ح م ن ع ه د ا و ق ا ل و ا ا ت خ ذ ا ل ر ح م ن و ل د اجتماعي لقد ئ ش ي ئ يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض إ ل ا ا ت الرحمن عبدا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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او من تسمع لهم ركزا